قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن فددناكم عن الهدى بعد إذ بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له ؤن دادا ندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاظلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير إلا قال مطرفوها إلا قال مطرفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين উল ইন্ নিয়র وَمَا নৈয় পদে কি سيتقربكم من دنا ذلفا إلا, الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضع في بما عملوا فاولئك لهم جزاء بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرضا لمن يشاء ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين